أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى حدود حرم المدينة قال من الشرق الحرة الشرقية ومن الغرب الحرة الغربية ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق قال من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة بخلاف صيد ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق رأسه ومستطيبا فدا لكل جنس مرة وهذه تابعة لما سميناه تداخل الكفارات إذا كرر محظورا من جنس واحد يعني أخذ من شعره مثلا بأكثر من أربع شعرات كما تقدم معنا ثم لم يفدي فأخذ مرة أخرى من شعره فهل يكون عليه فديتان لا لا تكون عليه انما يفدي مرة واحدة إلا الصيد فإنه إذا صاد فجزاؤه مثل ما قتل من النعم فيكون عن كل صيد فيه فديته بخلاف صيد ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق رأسه ومس طيبا لكل جنس مرة كنا قد قسمنا أنواع الفدا على المحظورات تقدم معنا أن المحظورات تسع وقسمناها من هذا المعنى ما فيها من فدى على ثلاث أمور يقول هنا من كرى محظورا من أجناس من حلق رأسه ومستطيبا أو نحو هذا فدى لكل جنس مرة ويحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح ولا فدية فيه وتصح الرجعة يحرم عقد النكاح حال الإحرام قلنا مباشرة العقد أو الإشارة به أو نحو من هذا كل ذلك لا يجوز حال الإحرام ولا فدية في ذلك وتصح الرجعة طيب في الوط ما فيه من فدية فالوطء قبل التحلل الأول عليه بدنا هذه هي الفدية المغلبة وهذا لا يكون إلا في الوط والوطء وحده والوطء وحده هو الذي يفسد الحج بخلاف سائر محظورات الإحرام فلا تفسده من ترك واجبا من واجبات الإحرام فعليه دم من ترك واجبا من واجبات الإحرام فوحقع في محظور من هذه المحظورات فعليه دم يعني في سوى عقد النكاح وغيره مما لا يلزمه فيه ذلك من يجب عليه الهدي يجب الهجي على المتمتع والقارن إن لم يكون من حاضر المسجد الحرام وهو شاه أو صبع بدنا أو صبع بقره فمن لم يجد الهجي أو عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفه أو بعدها ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبع إذا رجع إلى أهله أما المفرد فلا هدي عليه المتمتع هو وحده الذي يرخص له أن يصوم هذه الأيام الذي لم يجد الهجي يجب عليه قسمنا أنواع الحج إلى ثلاثة قلنا هناك حج القران هناك حج التمتع هناك حج الإفراد أما الإفراد فلا هدي فيه أما القران والتمتع ففيه الهدي ويشترطون في أمر القران أن يسوق الهدي أن يسوق الهدي من بلده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقط الهدي لتمتعت ولذلك كان الأفضل أفضل النسك هو التمتع طيب هو لم يجد شاه أو صبع بدنه او عجز عن ذلك عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج الحج أشهر معلومات إذا كان هو غير مستطيع أو عاجز جاز له أن يصومها قبل عرفه أو بعدها فهو الوحيد الذي رخص له أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق أما سواه فيحرم عليه في صيام هذه الأيام فهذه ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله السؤال فإن لم يستطع أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ماذا يصنع كان يختينا شيخنا الشيخ النباس بأن يصوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله لكن هذا رخصة لا يأخذ بها إلا غير مستطيع غير مستطيع لذلك قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهجي فمن لم يجد حصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب كل هج أو إطعام فلمساكير الحرم ذبحا وتفريقا كل الهج الوالد وما تقدم أيضا في شأن فدية الأذى وفدية اللبس ونحوهما كل هذا يكون هجيا بالغ الكعبة يكون لمساكين الحرم فيذبح هناك ويفرق هناك وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم أيضا ويجزئ الصيام في كل مكان الإحصار فإن أحصرتم فما ستيصر من الهاج قلنا إن أفسرتم إن منعتم بسبب مرض أو بسبب حائل حالة دون أن تؤد النسك قلنا يكون عليه دم ويحج من قابل واحد أحرم وبعد ذلك مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه أن يتم النسك فرجع واحد حصلت له غيبوبة بعد ما حصل الكلام ده ورجعه أو بعد ما أحرم قالوا طارق شديد جدا لابد ان يرجع بسببه او حال دونه عدو فرجع الشاهد شاهد فان احصرتم منعتم بسبب عدو او مرض فما من الهجي يكون عليه دم يلزمه دم فما احرم طالما احرم يلزمه ذلك فاذا كان كذلك هذا الدم هذا الشاه التي تكون عليه تكون لمن لمساكين الحرم جزاء الصيد هذا رجل اصطاد بعدما احرم فايضا يكون جزاؤه ان هو يذبح مثل ما قتل من النعم مثل ما اصطاد فان اصطاد بدن اصطاد جمال اصطاد غزالة أي, اي مكان فيلزمه ان يأتي بمثلها ويفرقها ان لم يكن مستطيعا ان يأتي بمثلها فبقيمتها يأتي مثلا دي امتها توازي ثلاث شياه يذبح ثلاث شياه يفرقها لمساكين الحرم ويجزئ الصيام في كل مكان يجزئ الصيام في كل مكان هذا كما تقدم مع إن لم يستطع الصيام في أشهر الحج أجزائه أن يرجع إلى بلده ويصوم هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منهم. ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم هدي التمتع والقرام يسن أن يأكل شيئا منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم والمحصر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق فإن لم يجد هجيا حل ولا شيء عليه. إن لم شيئا عليه إلا ما يجد هذا شأنه المحصر يلزمه أن يذبح ما استيسر من الهدي ما تيسر لهم ذلك ويحلق وبذلك يتحلل انظروا الى عظم شأن النسك المسألة مش ان هو خلاص بقى يعني منع فخلاص يروح بيتهم لا. المسألة لازم علشان احرم يبقى تلبس بهذا النسك شأنه شأن الصلاة لا يجز له هكذا ان يخرج منها دون ادب فكذلك هنا. فان لم يجد ما يتيسر له من الهادي فانه يحلق ولا شيء عليه. حكم الصيد الذي له مثل والذي ليس له مثل الصيد الذي له مثل من النعم مثل النعامة فيها بدنة وحمار الوحش وبقرته والوعل والأيل فيه بقرة كل هذه تشبه الوعل يشبه البقر وكذا الأيل هذا وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الوبر والضب جدي وفي اليربوع جفرة وفي الأرنب عناق وفي الحمامة وأشباه أشاء وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة إذا الصيد الذي له مثل والذي ليس له مثل هذا إذا هو استاد مثل هذه الأمور استاد نعام حمار وحش بقر نحو هذا يكون فيه بقر إذا استاد ضبع فيكون فيه كبش غزال عنز جدي بعد ذلك في الضد وفي غيره كل هذه من أنواع الشات جفره والعناق هذا وفي الحمام شات أيضا هذا الذي له مثل اما الذي لا مثل له فيقوم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاما ويعطي مدا لكل مسكين أو عدل ذلك صياما انظروا استاذ الآيات تقول وعدل ذلك صياما ليذوق وذال أمره الآيات شديدة جدا ليذوق وذال أمره كأن يعني الذي استاض ده لكن شدد الشرع جدا في هذا الشأن إنه عمل كرثة إنه استضار نب ليذوق وذال أمره الصيد الذي لا مثل له يقومه بدراهن ويشتري بها طعاما ويعطي مدا لكل مسكين يعني مثلا يروح يمشتري بذلك مثلا رز مثلا او يبقى المد اللي هو خلطة اليد يعني حوالي نص كيلو او عدل ذلك سيما اقسام الدماء في الحج دم التمتع والقران يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء دم الفدية لمن فعل شيئا من محظورات الاحرام كحلق الرأسي او لبس المخيطي ونحوهما دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول دم الإحصار لمن حبس عن إتمام النسك أو عن البيت ولم يشترط دم الوطئ إذا وطئ قبل أن يحل دم الجبران لمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة هذه الدماء الخمسة الأخيرة لا يأكل منها بل يلطحها ويطعمها فقراء مك كلامي تهل أقسام الدماء في الحج كل هذا هو تقدم الكلام فيه بس عشان تبقى أنت ضبطها في ذهنك أقسام الدماء كم؟ دم التمتع والقران دم الفجية دم الجزاء دم الإحصار دم الوط دم الجبران حكم نقل اللحوم خارج الحرم ما يصبحه الحجاز ثلاثة أنواع هدي التمتع أو القران يصبح في الحرم ويأكل منه ويطعم الفقراء وله أن ينقله خارج الحرم وله نقله خارج الحرم ما يذبح داخل الحرم جزاء للصيد أو فدية لأذى أو ترك واجب أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم ولا يأكل منه ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار أو فدية جزاء أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح وله نقله إلى مكان آخر ولا يأكل منه إذن بهذا يكون الذي يجوز أن يخرجه خارج الحرم هو هجي التمتع أو القران وكذا هج الإحصار وفدية الجزاء أما جزاء الصيد أو فدية الأذى أو ترك الواجب مما فيه دم جبران فهذا يكون لفقراء الحرم خاصة ولا يجوز له أن يأكل منهم مفهوم؟ طبعا كل ما تقدم يحتاجوا أن تضبطوه أنا قلت في الأول خالص وعندنا دنا درسين في محذورات الأحمر المسألة عشان تضبطها ذهنك وتبقى تعرف تذكرها كويس الأول خالص المحذورات تبقى تفهمها وحفظها كويس اكتساح وبعد كده تقسمهم في ذهنك من حيث ما فيها من دم خدر يبقى دي فيها كذا ودي فيها كذا ولو خارج الكذا فيها الكذا يعني تعملوا كده جدول بحيث إنه يسهل عليكم استذكاره. مفهوم؟ طيب أنواع النسك الأنساك ثلاثة كما تقدمت معنا التمتع والقران والإفراد صفة التمتع عن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عانه وصفة المطق به لبيك عمرة هذا التمتع, التمتع بيعمل إيه؟ يعتمر ثم بعد ذلك يحل ثم بعد ذلك يبدأ في الحج يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه هذا طيب يعني لو مثلا بيجي في حق واحد ممكن قاعد مثلا من رمضان لغاية الحج ليه بقى ان هو يعمل عمره شوال كويس يعمل العمره شوال وبعد كده لما يجي موسم الحج يبقى يحج فهذا متمتع هيقعد له بقى, بقى شهرين مثلا على ما ياتي موسم الحج واحد هيعملها انذ القعدة واحد هيعملها قبل الحج باسبوع كما شاء طالما اصاب العمرة في اشهر الحج ثم بعد ذلك تحلل ولما اتى وقت النسق أحرم, احرم يوم التروية فهذا يسمى متمتعا بذلك صفة القران ان يحرم بالعمرة والحج معا او يحرم بالحج اولى ثم يدخل العمر عليه وصفة النطق به يعني إما أن هو حيعتمش ويمكث بإحرامه هذا إلى الحج ويحج أو أن هو يحج ثم بعد ذلك يعتمش صفة النطق به لبيك عمرة وحج ويجوز لمن كان معذورا أن يدخل الحج على العمره قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيب هذه سوف تأتينا في كيفية هذا الإدخال لما نتكلم عن الأمور الخاصة بالطواف طواف الحج وطواف العمرة وكيف يدخل هذا على ذلك أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض مثلا صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردة وصفة النطق به لبيك حجة وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أن القارن عليه هج والمفرد لا هجي عليه والقران أفضل من الإفراد والتمتع أفضل منهما أفضل الأنساك التمتع فينبغي لكل حاج أن يحج متمتعا والتمتع أفضل الأنساك وأولاها لأنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه به وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع إلا من سافى الهجي والتمتع أيسر الأنساك وأسهلها وأكثرها عملا فإذا أحرم الإنسان قارنا أو مفرنا فالاولى أن يقلب نسكه إلى عمر ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعه إذا لم يسق معه الهج فيقصر ويحل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأما من ساق الهج فيضل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر فهذا لا يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع الذي ساق الهج أخذم بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقط الهج لتمتع إذا أحرم المسلم بالحج أو العمر قصد مكة ملبيا ويسن دخوله من أعلاها إذا كان أرفق لدخوله يدخل من باب بني شيبة ومن أعلى مكة من هذا الاتجاه اللي هو بالوقت ناحية المسعى باب بني شيبة بجوار باب السلام إن كان أرفق لدخوله وأن يغتسل إن تيسر ويدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى ثم قال ما يقال عند دخول المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك تخيلوا الآن أنكم تطعون المسجد الحرام فعندما تدخل وتضع رجلك ها هناك يقول دعاء دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك هذا حديث اخرجه أبو داود بن ماجه بن السني وصححه الألبان ثم يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة إلا أن يكون وقت فريض فيصليها فإن تحية المسجد الحرام الطواف إلا أن يكون الوقت وقت فريضا فيبدأ بالصلاة ثم يقوف يدخل المسجد يتنفر يبدأ المعتمر عمرة مفرضة أو عمرة تمتع بطواف العمرة ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم وهو سنة ليس بواجب يبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم أما المعتمر الذي سوف يعتمر عمرة مفرضة أو يتمتع فيبدأ بطواف العمرى. وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو ما يدخل هذا ليس سنة وليس بواجب عليه سوف يأتينا أن الطواف ثلاث طواف القدوم وطواف الإفاضة وهذا من أركان الحج وطواف الوداع معنا. التحلل من النسك يكون إما بإتمام النسك أو التحلل لعذر إن اشترط أو الحصر التحلل من النسك إما أن يكون قد أتم النسك فيتحلل والتحلل يكون بحلق الشعر أو تقصيره أو التحلل لعذر إن اشترط أو الحصر إن حال بينه وبين إتمام النسك مانع ما جاء في هذه المسألة التي مرت علينا من كلام جمهور أهل العلم أول يقول عمرة الخارن وغيره أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة وروي عن الإمام أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة وقال إنما هي من أربعة أميال معلوم أن أشهر الحج هي شوال وذو القاعدة وعشر منذ الحجة هذا أكثر من برغنا قوله من أهل العلم على أن أشهر الحج هي شوال وذو وعشر من ذي الحجة بذلك قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم وكان الإمام الشافعي يقول آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها وصحيح أنه يدخل معها أيام التشريق أيضا مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين إلا ما سنذكره عن عمر بن الخطاب أثمان بن عفان جواز الإفراد والتمتع والقران ولا كراهة في شيء من ذلك لكن ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أثمان أنهم كانا ينهيان عن التمتع وفي نهيهما تأويل وتفسير للعلماء وليس هذا محل بسطه فقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على جواز الأنواع الأنساكي كلها يعني الإفراد والتمتع والقران وممن حكي أو نقل الإجماع فيه الموفق بن خدامة والقرطبي وغيرهم كان عمر وعثمان هما منهما عمر وعثمان من الخلفاء الراشدين وزن كلامهم ثقيل لكنهما كان ينهيان عن التمتع وهذه من المسائل المهمة لنعلم أنه ليس كل شيء قد وصل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سوف نتدرسنا سريعا عشان المسألة اللي فيها خلاف الصحابة والكلام من مثل ذلك ننظر في كلام ابن قدامة حول هذه المسألة قال ابن قدامة فإن أراد التمتع وهذا اختيار أبي عبد الله هذا اختيار الإمام أحمد فيقول اللهم إني أرد العمر قال جملة ذلك أن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وإفراز وقران فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج والإفراد أن يهل بالحج مفردة والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبله له الطائر فأي ذلك أحرم به جاز قال فائش خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج هذا حديث متفق عليه فهذا هو التمتع والإفراد والقران وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران وممن روي عنه هذا الاختيار ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطوس ومجاهد وغيرهم وهو أحد قولي الإمام الشفعي وروى المروزي عن الإمام أحمد ان ساق الهجي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنا حيث ساق الهجي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينقر هجيه وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار القران اختيار الإمام أبي حنيفة وشخيان الثوري إلى أن القران هو أفضلها لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولما روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا فقال لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج وهذا حديث متفق عليه وحديث الضبي ابن معبد حين لبى بهما ثم أتى عمر فسأله فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وروي عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحج فأرسل إليه فقال ألم نكن نهينا عن هذا قال بلا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أكن أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك رواه سعيد بن منصور ولأن القران مبادرة إلى فعل العبادة وإحرامهم بالنسكين من الميقات وفي زيادة النسك وهو الدم فكان أولى أما الإمام مالك فاختياره واختيار أبي ثور إلى أن الإفراد هو الأولى وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي. وروية هذا عن عمر وعثمان وجابر وروية عن عائشة يعني روية عن عائشة قولي المسألة التمتع أولى وأن الإفراد أولى وهذا احتجوا فيه بحديث أيضا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج شوفوا الفلافقاء أو زي ناس قالت النبي أفرد وناس قالت النقرن وناس أعتبرت هكذا ما الجواب على مثل ذلك الجواب عن كل هذا ما أروا ابن عباس وجابر وأبو موسى وعيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمره فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل وهذه الأحاديث متفقون عليها ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهجية ولجعلتها عمره قال جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروى ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الطروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة لأنهم نو الحج مفردة فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمتع فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال فعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهج لفعلت مثل الذي أمرتكم به فدل هذا على أن الأمر فقط توقف على مسألة سوق الهج وفي لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمر ما ما أهديت قال جابر فحللنا وسمعنا وأطعنا فنقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله فالله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دون سائر الأنساك ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمر في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان ذلك أولى زيادة النسك الذي هو الهج فأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل أفعال العمر فيه ولا شك أن القران أشد يظل على إحرامه ربما أسبوع عشرة أيام شهر هكذا فهو أشق وتدخل أفعال عمرة فيه والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده وإن اعتمر بعضهم من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران ولا خلافة في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا فكان أولا فأما حجتهم فإنما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عنها أن نمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع ولا يصح الاحتجاج بأحاديثهم لأمور أحدها أن رواة أحاديثهم قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج فروى ذلك ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحيح فسقط الاحتجاج بها الثاني أن روايتهم اختلفت فرووا مرة أنه أفرد ومرة أنه تمتع ومرة أنه قرن والقضية واحدة ولا يمكن الجمع ما هو يعمل ده؟ ده يباه فالهج حال ثاني فيجب اتراحها كلها وأحاديث القران أصحوا حديث أنس وقد أنكره ابن عمر فقال رحم الله أنس ذهل أنس وهذا حديث متفق عليه أن ابن عمر ذكر ذلك فأجاب عن أنس وفي الرواية كان أنس يتولج على النساء يعني أنه كان صغيرا يعني كان يدخل ما زال يتولج على النساء يعني ما زال يدخل على النساء يريد أنه لم يكون قد ميز لأنه لا يجوز الدخول على النساء لمميز فإذا كان أنس في هذا السن الصغير حال نسك النبي صلى الله عليه وسلم فما ضبطها أما حديث علي المتقدم فرواه حفص بن أبي داود وهو ضعيف عن ابن أبي ليلى وهو كثير الوهم هكذا قال الدارة قطني إذن هذا بدأ الروايات كلها للرد الثالث أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا فروى ذلك عمر وعلي وعثمان وسعد وابن عباس وابن عمر ومعاوية وابو موسى وجابر وعائشة وعفصة فهذا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وهذه حديث صحيحة وإنما منعه من الحل الهدي الذي كان معه لما تقدم من حديث عمر أنه قال إني لا أنهاكم على المتعة وإنها لا في كتاب الله ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج وفي حديث علي أنه اختلف هو وعثمان في المتعة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه وقال علي العثمان ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع قال بلى وعن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وعنه أن حفص قالت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر وقال تعد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وهذه حديث راجحة لأن رواتها أكثر وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة فلا تعارض بظن غيره ولأن عيشة كانت متمتعة بغير فلاك وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرم إلا بأمره ولم يكن يأمرها بأمر ثم يخالف إلى غيره ولأنه يمكن الجمع بين الاحاديث بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنا وسماه من سماه مفردة لأنه اشتغل بافعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة فإن الجمع بين الاحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض والوجه الثاني في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة الإفراد والقران ولا يأمرهم إلا بالانتقال إلى الأفضل فإنه من المحال أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الهاجي إلى الفضل صلى الله عليه وسلم ثم أكد ذلك بتأسفه على فوات ذلك في حقه وأنه لا يقدر على انتقاله وحله بسوقه الهج هذا الظاهر الدلالة أما ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتجون بفعله فعند التعارض يجب تقديم القول هن بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم أفرد النبي صلى الله عليه وسلم تمتع النبي صلى الله عليه وسلم كذا فنقول كلامه صلى الله عليه وسلم يقدم لاحتمال اختصاصه بفعل دون غيره كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفعله ونكاحه بغير ولي ولا شهود مع قوله لا نكاح إلا بولي فإن قيل فقد قال أبو ذر كان متعة الحج لأصحابه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة قلنا هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه أعلم وأما الكتاب فقد قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا واجمع المسلمون على إذاحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله وأما السنة فما روى سعيد قال حدثنا هشيم أنباءنا حجاج عن عطاء عن جابر أن صرقة بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم المطعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ عشان تبقى فصل الخطاب في المسألة هل المتعة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم هي للأبد قال صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد وفي لفظ قال أل عامنا أو للأبد قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وفي حديث جابر الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ومعناه والله أعلم أن أهل الجهلية كانوا لا يجيزون التمتع ويرون العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد شرع العمر في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة قال طاووس كان أهل الجاهلية يرون العمر في أشهر الحج أفجر الفجور ويقولون إذا فسخ صفر وضرأ الدبر وعفى الأثر يعني إذا صنع مثل ذلك تصيبه خرحة ويعتل ويمرض يرون هذا موجب لعقاب الله هكذا كانوا يرون في الجهرين فحلت العمرة لمن اعتمر فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة رواه سعيد وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وسائر الصحابة بل سائر المسلمين قال عمران تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القران ولم ينهن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ شيء فقال فيها رجل برأيه ما شاء يرد على أبي ذر قال سعد قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المتعة وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني الذي نهى عنها والعرش بيوت مكة يعني كان بعيدا عنها قال أحمد حين ذكر له حديث أبي ذر فيقول بهذا أحد المتع في كتاب الله وقد أجمع المسلمون على جوازها فرد كلام أبي ذر رضي الله عنه شايفين أنا نقرأ البحث مطولا لما فيه من فوائد تخص التعارض والردود على مثل ذلك شوفوا الصحابة يعني قد يختلفوا في مسألة ربما يراها أكثرهم مسألة لا تخفى حج النبي صلى الله عليه وسلم وضبط ماذا صنع صلى الله عليه وسلم لكن كل هذا يدل على شيء فإنما يدل على وجود الخلاف وكيفية التعامل مع مثل هذه الاعتراضات التي قد تأتينا المسألة دي تبقى شاهد لينا على أمثلة كثيرة جدا تخص هذا المبحث مبحث تعارض والاختلاف وكيفية الجمع ما بين الحديث المتعارضة كما ترون بيقول فإن قيل فقد روى أبو داود بإثناده عن سعيد بن المسيب أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر فشهد عنده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج يعني كانه ينهى عن التمتع قلنا هذا حاله في مخالفه الكتاب والسنه والاجماع حال حديث ابي ذر بل هو ادنى حالا فإن في اسناده مقالا يبقى هذا القول قول ايضا مضبوط فان قيل فقد نهى عنها عمر وعثمان ومعاويه قلنا انكر عليهم علماء الصحابه نهيهم عنها وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم وقد ذكرنا إنكار علي على عثمان واعتراف عثمان له وقول عمران بن حسين منكرا لنهي من نهى وقول سعد عائبا على معاوية نهيه عنها وردهم عليهم بحجج لم يكن لهم جواب عنها بل قد ذكر بعض من نهى عنها في كلامه ما يرد نهيه فقال عمر والله إني لانهاكم عنها وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي طيب إذا كنت تعلم ذلك كيف تقول بها ولا خلاف في أن من خالف كتاب الله وسنه رسوله ولها عما فيهما حقيق بان لا يقبل نهيه ولا يحتج به مع أنه قد سئل سالم بن عبد الله بن عمر أنهى عمر عن المتعة قال لا والله ما نهى عنها عمر ولكن قد نهى عثمان وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل إنك تخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي يقولون فإذا كان سالم ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يعني ابنه وحفيده يقولان أنه صنع ذلك فهذا هو الاولى فلعل نهي عمر كان لعلة ما ليس من باب النهي للحرمة أو القول بالكراهه أو نحو هذا وإنما لعله فعل مثل هذا لعلة تقص هذا الوقت أو نحو من هذا لكن ليست بحكم شرعي فإنه ما كان لعمر رضي الله عنه أن يخالف كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نهى معاوية عن المتعة أمرت عائشة حشمها ومواليها أن يهلوا بها فقال معاوية من هؤلاء فقيل حشم أو موالي عائشة فأرسل إليها ما حملت على هذا قالت أحبكت أن يعلم أن الذي قلت ليس كما قلت وقيل لابن عباس ان فلانا ينهى عن المتعه قال انظروا في كتاب الله فان وجدتموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله وان لم تجدوها فيه فقد صدق فاي الفريقين احق بالاتباع واولى بالصواب الذي معهم كتاب الله وسنه رسوله ام الذين خالفوهما ثم قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حج على الخلق اجمعين فكيف يعارض بقول غيره قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى ابو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها ابو بكر وعمر إذا قللك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا تقول لي ابو بكر وعمر أراكم تهلكون إن قلت مثل ذلك أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها أبو بكر وعمر وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقال إنك تخالف أباك فقال عمر لم يقل الذي يقولون فلما اكثروا عليه قال أف كتاب الله أحق أن تتبع وأن عمر ورأى ذلك الأثرم هذا كله عنه خلاصة هذا الأمر إما أن نأخذ يعني الكلام على كيف نهى عمر عن مثل هذا وعثمان قلنا اولا الرد أنكر عليهم الصحابة هذا الأمر الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على خلاف ذلك هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عن ابن عمر وعن سالم أنه قال أن عمر لم يقل مثل هذا وكل هذا يعني أجوبة أجاب بها أهل العلم على هذا الأمر طبعا مسألة تخفى على كثير من الناس كنا نريد أن نستشهد بها على مثل ذلك علشان ناخذ فوائد قد في وجوب ولزوم الاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين على سائر كلام البشر فيقول من يقول حتى ولو كان بوزن عمر رضي الله عنه ووزن سيدنا عثمان وغير هذا كل هذا لتفيدنا هذا الأمر العظيم